وندلل نافطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه اثن متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 حكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يغذوكم عَبْتُرْ مُسْلِمٌ مِنْ قَبْلِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ والذي حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ابسل الذيا حفت ذي رزبا فصقناه الى بلد ميت فصقناه الى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَنْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ كونوا لحما طريا وتستخرجون فيه الثلث تلبسونها وترى الفك في مواخر لتبداوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وسخر الشمس ಹೌದಾ well, ವಹಿ got that ವಳ್ಳಾಹೀ <t> ومنهم سابقون ಜನ್ got that wadah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 إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَغْسَمَهُ بِاللَّهِ جَهْدًا فافي الاضطهاد مكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل Uh, I mean وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء